سيف سين جاي دل كونفار ابعرج اخسفي وامشي القصر بن جذره ينتفي دونكم برق ادعوا راشه اخسف وسامحي به القصر لين جداره ينتهي للبواد والمدن شان يلا شبي وفضحيهم بالعلن جورهم ما يختي نخف نخفي كل الجبال والهوامر شبي علميهم القتال بالضواغط عاصوفي يا ليوث القيروال للجواسس خطوفي وطعنيهم بالسنان وهم عن نصري في يا كتيبة الخطار جندهم يلا انسفي ارهبي كل الغجر بالمدافع اكسفي بشرين بالنصار وبراياتك رفرفي طبقي بين البشر شارع ربي وعربي واحكمي كل البلاد وانصفي فكر الصفي وانصفي بين العباد بالمساكن الطفي جاي شي جن دالجهاد والصرايا خلي في جهزيهم بالعداد وانصري المستضعف في عندكم خير النجال غزوا وهم مشرفي في المعارك والنزال للشهاده تدفي يا كاتبه الخطر جندهم يلا ارهبي كل الغاد بالمدافع اكسو في <تصفيق> سبسي قاية الكفور <تصفيق> ابعروشه اخسفي <تصفيق> ومساحبه الكصر من جذوره ينتهي <تصفيق> للبوادي والمدن شاروهم يلا اكشفي <تصفيق> وافضحيهم بالعلن عرمهم ما خخخ كل الجبال والهوامر شغب شي عليمهم الجتال بالطواغيت عصفي يا ليوث القيروال الجواسس يخطفوا في, في وطعنهم بالسنان جرههم عن النصر في الخطار جندهم يلا سفي ارهبي كل الغجر بالمدافعك صفي بشرين بالنصار وبراياتك رفرفي طبقي بين البشر شارع ربي وعروفي وحكومي كل البلاد والصفوفك رصفي وصفي بين العباد بالمساكن الطفي جيش جد الجهاد والسرايا خلي في جهزيهم بالعتاد وصفي المصطلع فيه عندكم خير الرجال قزوهم ممشرفي في المعارك والنزال للشهادة التفي يا كتيبة الخطار جندهم يلاسفي ارهبي كل الغجار بالمدافع بالمدافع عكس فيك